جزاكم الله خيرا ونفع بكم الاسلام والمسلمين و الله والحاضرين يقول السائل كيف نجمع بين وجود غنم عند النبي صلى الله عليه وسلم تقارب 100 و في بعض الايام لا, يجد لا يوجد عنده أكل مثل ما ذكر السائل الجواب في سؤاله قال في بعض يعني يمر عليها وقات وكان عليه الصلاة والسلام يجود بما عنده وينفق مما عنده صلوات الله والسلام عليه وتقول عائشة رضي الله عنها يمر علينا الأيام ولا نجد في بيتنا إلا التمر ومر معنا قريبا جاءت ليها امرأة تسأل ومعها ابنتين لها فلم تجد في بيتها إلا ثلاث تمرات لم تجد إلا ثلاث تمرات فاعطتها وفي القصة نفسها لما جاء هذا الوفد لما جاء هذا الوفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم تجد عائشة في البيت إلا طبقه طبقا من من تمر، فكان عليه الصلاة والسلام يعد مثل هذه الأمور وينفقها ويبدلها في سبيل الله تبارك وتعالى، فليس هناك تعارض بين الأمرين، نعم. يقول السائل: لو نبهتم الأخوة عن مسألة ضرب النساء، لينال العفو عنهن أولى من الخادم. هذه كما أشرت مسألة مهمة وفيها حقيقة تجاوزات وتعديات. ولعلها ياتي لها حديث أوسع بإذن الله تبارك وتعالى يقول إذا صليت على خمسة جنائز هل لي أجر خمس صلوات لك أجر خمس أجر عن خمس أشخاص صليت عليهم يعني فالصلاة على خمس جنائز لا شك أن فيه هذا الأجر بإذن الله تبارك وتعالى وإذا أيضا شاركت في دفنهم وتبعت هذه الجنائز لك هذا الأجر المضاعف بإذن الله عز وجل وفضل الله واسع نسله تبارك وتعالى من فضله العظيم وخيره العميم إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.